قال الإمام أبو محمد بن حزم الظاهري رحمه الله من المحتم بالله رب العوالم وديني رسول الله من آل هاشمي محمد الهادي إلى الله بالتقى وبالرشد والإسلام أفضل قائم عليه من الله السلام مرددا إلى أن يوافر بعث كل العوالم إلى قائل بالإسك جهلا وضلة عن الني قافور المفتري في الأعاجم دعوا تائما من ليس من امر اله بكفيه الا كرسوم الطواسم دهته الدواه في خلافاته كما دهت قبله له دهم الدواس ولا عاجب من نكبة أو ملمة تصيب الكريم الحر وابن الأكارم ولو أنه في حال ماضي جدوده لجرعتم منه سموم الأراقم عسى عطفة لله في أهل دينه تجديد منهم دارسات المع فقرتم بما لو كان فهم يريكم حقائق حكم الله أحكام حاكمي إذن لا عارتكم خجلة عند ذكره وأخريس منكم كل فاهم خاصمي سلبناكم كروا فقزتم بغرة من الكر أفعال الضعاف العذاب فطرتم سرورا عند ذاكا ونخوة كفعل المهين الناقص المتعاظم وما ذاك إلا في تضعيف غفلة عرتنا وصرف الدهر جم الملاحم ولما تنازعنا الأمور تقاذلا ودالت لأهل الجهل دولة ظال وقد شاغلت فينا الخلائم ففتنه لعبدانهم من تركهم والديالم بِكُفْرِ اياديهم وجحدي حقوقهم بمن رافعوه من حضيض البهائم وثبتم على اطرافنا عِنْدَ ذاكمو ثبات نصوص عند وَقْلَاتِنَا نائم ألم ننتزع منكم بأيد وقوة جميع بلاد الشام ضربا تلازم ومصر وأرض القيروان بأسرها وأنتالسا قسرا بضرب الجماجم ألم تنتصف منكم على ضعف حالها صقرية في بحرها المتلاطم أحد حلّت بقسطنطينة كل نكبة وسامت سوء العذاب الملازم مشاهيد تقدساتكم وبيوتها لنا وبأيدينا على رغم رغم أما بيت لحم والقمامات بعدها بأيدي رجال المسلمين الأعظم وكرسيكم في أرض إسكندرية وكرسيكم في القدس في أور شالمي ضمناهم قسرا برغم أنوفكم كما ضمت الساقين سود الأذاهمي وكرسي أم طاكية كان برهة ودهرا بأيدينا بذل الملاغمي فليس سوى كرسي ما تفيكم وكرسي قسطنطينة في المقادم ولا بد ود من عود الجميع بأسره إلينا بعز قاهر متعاظم أليس يزيد حل واستاجاركم على باب قسطنطينة بالصوارم وسلامة قداسها عدداكم بجيش لها من كل يوثر. وأخدامكم بالذل مسجيدنا الذي بني فيكم في عصره المتقادم إلى جنب قصر الملك من دار ملككم ألا هذه حقا صريما تصارمي وأدى لغارون الرشيد ملككم إتاوات مغلوب وجزيات غارب سلدناكم مسرى شرورا بقوه حبانا بها الرحمن ارحام راحمين الى بيت يعقوب وارياف دومه الى لجه البحر البعيد المحارم فهل سرتم في ارضنا قط جمعه ابا الله ذاكم يا بقايا الهزائم فما لاكم إلا الأماني وحدها بضائع نوك تلك أحلام نائمي رويدا يعود نحو الخلافات نورها ويسفير مغبر الوجوه السواهني وحيناء تدرون كيف فراركم صادمتكم تسالف العتاة منا ومنكم ليالي أنتم في عداد الغنائم سبيتم سبايا يحصر العد دونها وسبيوكم وفينا كقطر الغمائم فلو رام خلق عدها رام معجزا وأن بثعداد لريش الحمائم بأبناء حمدان وكافور سلتم أراضي لأنجات قصار المعاصم دعي وحجام سقوتم عليه هما وما قد رمى الصاص بما المحجم فمن لا على ديانة قب لا ذاك أو على ما حال أربهما تض. ليالي يقادوكم كما اقتاد جازر حلايب اتياس لحذ الحلاقم وساقوا على رسل البنات ملوككم سبايا كما سيقت ضباء الصرائم ولكن سلوا عنه رقلا ومن خلا لكم من ملوك مكرمين آقما اقيم يخبركم وعن المتواج منكم وقيساركم عن سبينا للكرايم وعما فتحنا من منيع بلادكم وعما اطلنا فيكم من آتي ودع كل نذل مستر لا تعده اماما ولا من محكمات دعائني فهيهات سامر وتكريت منكم الى جبل تلكم امامي هائمي متى ياتمنها الضعيف ودونها تطايورها مات وحز الغلاصمي ومن دون بغداد سيوف حديده مسيرات شهر للفنيق القواصمي محلات أهل الزهد والخير والتقى ومنزيلة محتلها كل دع الرملة الصهباء عنكم فدونها من المسلمين صيد كل مقاوم ودونها دمشق كما جيش كأنه سحائب طير تنتحي بالقوازم وضرب يلقي الكفرة لا مذلة كما ضرب السكي بيض الدراهم ومن دون أكناف الحجاز جحافل كفطر الغيوث الهاملات بها من بني عدنان كل سميدع ومن حي قحطان كرام العمائم وأموالكم حل لهم ودماؤكم بها يشتفى حر النفوس الحوائم ولو قد لقيت من قضاعات كبة لقيت ضراما في يبيس الهشا لفضيله صب بحوكم ذكركم بما قال لهم معكم من مأزق متناحمي زمانا يقودون الصوافين نحوكم فجئتم ضمانا أنكم في المغانم سيأتيكم منهم قريبا عصائب تنسيكم تذكار أخذ العواصم وأرضوكم حقا قم سيقتاسمونها كما فاعلوا دهرا بعد للمقاسمين ولو طارقتكم من خراسان عصبة وشراز والري القلاع القوائمين لما كان منكم عند ذلك غير ما عهدنا لكم ذل وعض الأباهم قوم في دياركم مسيرات تعالج بالخيول الصلاحم واماث بالتان وكرمان والاولى بكبول حل في بلاد البراهمي وفي فارس والسوز جمع النار رم وفي اص كل أرواع عازمي فلو قد أتاكم جمعهم لا غدوتم فرئيس للأساد مثل البهائم وبالبصرة الزهراء والكوفة التي سمتها بأدنى واسط كالكظائم جموع تسامر من جم عديدها فما أحد لن ينوي لقاهم بسلام ومن دون بيت الله في مكة. التي حباها بمجد للثريا مزاحني محل جميع الأرض منها تيقنا المحلات سفل الخف من فص خاتمي بفاع من الرحمن عنها بحقها فما هو عنها كر طرف بِهَا دَافَعَ الأحبوش عنها لهم بحصباء طير في نور الجو حائمي وجمع كموج البحر ما ضن عرمر من حما سرة البقحاء ذات المحارم ومن دون قبل المصطفى طيبة جموع كمسود من الليل فاحم يقودوه جيش الملائكة لولاك فاحا ودفعا عن مصل وصائم فلو قد لقيناكم لعدتم رمائما بمن في أعاني نجدنا و. وباليام للممنوع ستيان غارة إذا ما لقوكم كنتموا وفي حلتي أرض اليمامات عصبة مغاوير أنجاد طوال البراجم ستفنيكم والقرمطين دولة تعودوا لميمون النقيبات ح. زمي خليفات حق ينصو الدين حكمه ولا يذ يت... اتقي في الله لو ما تلايمه إلى والد العباس تنما جدوده بفخر عميم من لزهر زهر ملوك جرى بالنصر طائر سعدهم فأهلا بما منهم وابقادم محلاتهم في مسجد القدس منازل محل المكارم وإن كان من عليا وتيمها ومن آسد أهل الصلاح الحضارم فأهلا وسهلا ثم نعما ومرحبا بهم من خيال الثالثين أقادم هم ناصر الإسلام نصرا مؤذرة وهم فاتح البلدان فتح المراظم فوعد الله بالصدق وارد بتجنيع أهل الكفر ضع ما العلاقة مي وذواتها ونجعل لكم بوت النسور ونملك وَأَجْزِيكُمْ وَنُرْزِي مُكُمْ ذُلَّ الْجِزَاءِ وَالْمَغَارِمِ وَنَفْتَاحُ أَرْضَ الصِّينِ وَالْهِلْدِ عَنْ وَتَلْ بِجَيْشٍ لِأَرْضِ الْتُورْكِ وَالْخَزْرِ حَاطِمِ مَا صَحِيحَةٌ وَلَيْسَتْ كَأَمْثَالِ إلى أن يرى الإسلام قد عم حكمه جميع البلاد بالجيوش الصوارمي. أتقرين يا مخذول دينا مثلث بعيدا عن المعقول باد المآثم تدينوا لمخلوق يدينوا عباده فياناك سحقا ليس يخفى لكاتني أنا جيلكم مصنوعة بي تكاذب كلام الأولى فيها أتوا وعودوا صليب ما تزالون سجدا له يا عقول الهاملات تدينون تضلالا بصلب إلهكم بأيدي يهود أو ذنينا ألائني إلى ملة الإسلام توحيد ربنا فما دين ذي دين لنا بمقاومي وصدق رسالات الذي جاء بالهدى محمد للآتي بدفعه المظالمين وأذعانت الأملاك طوعا لدينه ببرهان صدق ظاهر في المواسم كما دان في صدعاء ماليك دولة وأهل وغمان حيث رهض الجهاض وسائر أملاك اليمانين أسلموا ومن بلد البحرين قوم لهازمين أجابوا لدين الله دون مطافة ولا رغبة تحظى بها كف عادمي فحلوا عور التجان طوعا ورغبة بحق يقين بالبراهين ناجمي وحاباه بالنصر المكين الهه وصيار من عذا تحت المنازم فقير وحيد لم تعنه عشيره ولا دافع عنه شتيمة تشاتم ولا عنده مال عتيد لناصر ولا دفع مرهوب ولا لي ولا واعد الأنصار مالا يقصهم بلى كان قوما لاقداري عاصمي فلم تنتهه قد قوات آسر ولا مكنت من جسمه كما يف تاري إفكاً وزورا وظلة على وجه عيسى منكم كل آثمي على أنكم قد قلتمه وربكم فيا لا ضلالي في الحماقات عائمي أما الله أن يدعى له ابن وصاحب ستلقى دعاة الكفر حالا تناديمي ولا لكنه عبد النبي مكرم من الناس مخلوق ولا قول زاعمي أي الطام وجه الرب تبا لنوككم لقد فقتموا في ظلمكم كل ظالم وكم آية أبدى النبي محمد وكم عالم أبداه للشرك حاصمي واجميع الناس في نصر حقه فالكل في إعظامه حال قادمي فعرب واحبوش وفرس وبربر وكرديهم قد فاد قدح المراحم وقبط وأنباط وخزر وديلم وروم رموكم دونه بالقواصم أبوقف رأس لا لهم اللون فاتح فابوا بحظ في السعادات جاثمي به ذا في ملة الحسن كلهم ودانوا لأحكام الإله اللوازم به صح تفسير المنام الذي أتى به دانيان قبله ختم خاتمي وسند وهند أسلموا وتدينوا بدين الهدى في رفض دين الأعاجم وشقالنا برر السماوات آية وأشباع من صاع له كل طاعمي وزالت الماء في كفه فأروا به جيشا كثيرا الهماهني وجاء بما تقضي العقول بصدقه ولا كان دعاو غير ذات قوائمي عليه سلام الله ما ذر وشارق تعاقبه ظلماء أسحى مقاتمي كالشمس لا مثل قولكم وتخليطكم في جوهر وأقالمي لنا كل علم من قديم ومحدث وأنتم حمير الداميات المحازم اتيتم بشعر بارد متخاذل ضعيفي معاني النوم جم البلاغ فذوناك هاك العقب ويوجد فيه زمرد ودر وياقود بإحكام حاكمي